وبالحق انزلناه وبالحق نزل وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما اغسلناك الا مبشرا بشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا وقرآنا فرقناه لتقرأه على اتْلِ عَلَاهُمْ فِيمَا نَزَّلْنَاهُ تَمْثِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يقرون للأذقان سجدا إذا يتلى عليهم يقرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا وَيَكُونَ كُحانَ رَِّنادِ كَ وَعُّ وَقّ كَ مَُون وَيَخونَ لِلأَد قان يَذَكونَ وَيَذيدُهُم خشوع وَيقِونَ لحَدْ قان أُلِدَع اللهَّ أَوذَع اللَّ مانَأَمَّ تَدَع فَلَهُِ أَسمأُرسن ألِدَع اللهَّ ر ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ وَقُلِ ولم يكون له شريك في الملك ولم يكون له ولي من الذل وكبره تكبيرا ولم يكون له شريك في الملك ولم يكون له ولي من الذل وكبره ذلك تكبيرا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل أ مَلي ذرابَ سَن شَدًا مَِّدُهُ وَوبَّرَ مُؤمننين وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ماكثين في فيه ابدا ماكثين في فيه ابدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا وينذر الذين قالوا الله ولدا